وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ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 بين فاذا ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينذرون الا ياهم الله في غلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأم وإلى الله ترجع الأمور.